117. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا 118. قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين 119. قولوا آمنا بالله Allah, dan apa yang diturunkan kepada kita, dan apa yang diturunkan Al As. سباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبئون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم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 وَإِن تَّوَلّوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِغَةَ اللَّهُ وَمَن أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِفَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ بكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون.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 وَمَن أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَن نَّهَى بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَنَحَمَا كَسَبْتَ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَعَلَى تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ